شرح الصنة للإمام المزهني بشرح الشيخ عبيد رحمة الله على الجميع زال في هذا الجانب الذي يقرر فيه ما يتعلق باليوم الآخر وكنا مع قول المصنف كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الشارح رحمه الله هذه النهاية ففريق الجنة هم أهل الإيمان وفريق السعير هم أهل الكفر. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا بتنظر هم القرى ومن حولها تنظر يوم الجمعي يعني يوم القيامة لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن هنا يمكن أن نقول إن الخلق أصناف يعني يوم القيامة صنف إلى الجنة صنف إلى الجنة بس الله يجعلنا منها ولم يمسهم شيء من النار إذا الجنة مبعشة لم يمسهم شيء من النار ولم يصبهم منها يعني من النار إلا تحلة القسم تحلة القسم يقصد الآية التي سيقرأها وهي قوله تعالى وَإِنْ منكم إِلَّا واردها هذه جهنم كان على ربك حتماً مقضياً فهذا القسم من الله أن البشر كلهم سيردون جهنم هو المرور على الصراط وهو تحلة القسم يعني الإبرار بهذا القسم والله البر سبحانه يمرون يشرح الآن معنى يعني واردوها قال يمرون عليها عبر الصراط لأن الصراط منصوب على متن جهنم فالخلق كلهم سيمرون على جهنم لكن يمرون وينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جزي فأهل التقوى والإيمان ينجون ولا ينكبون فيها هذا الصنف الأول لا يدخل النار أبدا إلا ذلك المرور ذلك المرور على جسر جهنم هو المقصود بقوله وإمّنكم إلا واردها هذا هو الورود. قال شيخ الإسلام أبو تيمية رحمه الله عليه، وأما الورود المذكور في قوله تعالى وإمّنكم إلا واردها فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن جابرا بأنه المرور على الصراط أنه المرور على الصراط. قال والصراته الجسر فلا بد من المرور عليه هذا لكل أحد. لكل من يدخل الجنة من كان صغيراً في الدنيا ومن لم يكن حتى ما مات يعني دون البلوغ صغار كله نابد من المرور على هذا الصراط وهذا المقصود بالورود هذا الصنف الأول إلى الجنة مباشرة الصنف الثاني من هو أهل للنار لا يخرج منها أبداً آباد وهؤلاء هم الكفار والمنافقون نفاقاً اعتقادياً يقصد نفاق الكفر نفاق النفاق العقيدة لأن من النفاق ما هو نفاق أصغر وعد أخلف بذات من خان وإذا عاهد غدر هذا النفاق يعني يسمونه نفاق عملي أو نفاق أصغر من يرتكب هذه الأمور لا يصبح يعني كافر من المنافقين لكن النفاق الذي هو في العقيدته يبغض الإسلام ويعديه ويكرهه ويتظاهر بأنه مسلم ويبطن الكفر هذا هو النفاق الاعتقاد أصحاب النفاق الاعتقادي والكفر هم الخالدون في نار الجهنم لأنهم كفار في البعض يقصد أصحاب النفاق الاعتقالي الصنف الثالث هذا القسم الأول إلى الجنة مباشرة والقسم الثاني إلى النار خالدا فيها أبدا والقسم الثالث أو الصنف الثالث من تصيبه النار من أهل الإيمان ببعض ذنوبه هو مسلم مؤمن لكن لذنوبه يريد النار لذنوبه يشاء, يشاء الله فيه بعضهم لا يغفر له فيدخل النار فهؤلاء مآلهم الجنة يعني في في خاتمتهم بعد العذاب إما أن يستوفي عذابه وإما أن يأخذ بعضاً منه ويعفو الله الله غفور رحيم، ثم من دام أنه من أهل التوحيد فمآله إلى الجنة قال مآلهم الجنة إما بشفاعة من يأذن الله له فيهم بالشفاعة وإما برحمة الله تعالى دون شفاعة وكلها رحمة حتى الشفاعة رحمة من الله لكن يقصد من دون شفاعة قد يدخل الإنسان النار أو قد يستحق العبد النار ولا يدخلها أصلا معناه مستحق للنار إما بشفاعة قبل دخول الجهنم وإما بعمل صالح أو برحمة الله تبارك وتعالى وكلها رحمة وإما أن يدخل النار ثم يعني يمن الله عليه بالإخراج منها قبل أن يصوب عذابه إما بشفاعة وإما بغيرها من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى قال ففي الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال تعالى ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ناس أصابتهم النار بذنوبهم هذا من الموحدين أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعة جماعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة يعني كي يحيون ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل يعني يحيون وتتعافى أبدانهم في الجنة ثم قال مصنف تنبهاً أنقص بعد ما قسم الناس إلى ثلاث أقسام أهل الجنة لا تمسهم النار وأهل النار لا يخرجون منها ومسلمون مؤمنون معذبون ثم ينجون قال هنا تنبهاً الأول ينقسم الناس من حيث الإقرار بالبعث إلى كلام المصنف كان على البعث ومن قيام ينقسم الناس من حيث الإقرار بالبعث وعدمه إلى ثلاث أصناف الناس طوائف بني آدم في التعامل مع هذه العقيدة أن هناك يوم قيامة البعث الصنف الأول منكرة البعث يقولون لا يوجد يوم قيامة نموت وينتهي الأمر وهؤلاء هم الكفار والمشركون وقد رد الله عليهم وأرطل زعمهم في آيات لا تحصار منها قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن إلى آخر الآية ثم لتنبؤن بما عملت وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى آخر الآية هذا الصنف الأول من ينكر البعث ويقول لا يوجد بعث من القيامة الصنف الثاني من آمن بالبعث جملة وأنكر بعض ما في القيامتين الصغرى والكبرى هو مؤمن أنه في بعث لكن ينكر كثير من الأمور والقيامة الصغرى هي موت الإنسان لأن من مات قامت قيامته لكن هذه قيامة خاصة به ثم إذا أدن الله لإصرافيلة أن ينفخ في البوق تقوم القيامة الكبرى فبعض الناس يؤمن بأن هناك بعث يوم القيامة لكن ينكر بعض الأمور كمن ينكر عذاب القبر ونعيم القبر والفتنة القبر هذه أمور تتعلق بالقيامة الصغرى كثير منها من تسربت إليهم أفكار المبتدعة ينكر عذاب القبر وهذا موجود في كثير يعني من من ضعف علمه بالشريعة وضعف درايته بالعقيدة أوبتلي بالقراءة ل الذين يسمونهم المفكرون يسمونهم المفكرين الإسلاميين وأغلبهم يعني يتبنى عقائد من سبق من المعتزلة والجهمية موجود طائع اليوم تمكن أن هناك يعني فتنة في القبر وعذاب ونعيم فهو يؤمن أن هناك يوم قيامة لكن ينكر بعض الأمور إما في القيام الصغرى كمن ينكر ما يتعلق بالقبر وإما من ينكر ما يتعلق ببعض أمور القيامة الكبرى كالصراط والميزان والشفاعة قال كما أنكرت الجهمية والمعتزلة نعيم القبر وعذابه وكما أنكرت الوعديت ومن خوارج ومعتزل الشفاعة هذه كل أمور تتعلق بيوم آخر اليوم الآخر يؤمنون بأن هناك يوم قيامة لكن ينكرون كثيرا مما ورد فيه هذا <تصفيق> الصنف الثاني مؤمن بالبعث لكن ينكر كثير من التفاصيل كما ذكر الشيخ من طوائف من المبتدع الصنف الثالث أهل سنة والجماعة وهؤلاء آمنوا بأخبار البرزخ يعني قيام الصغرى والآخرة هي القيامة الكبرى آمنوا بأخبار البرزخ والآخرة والبعث والنشور جملة وتفصيلا كل ما في القرآن وكل ما صح عن النبي سلم فهو حق على العين وعلى الأصل ولم يرد من أخباره شيئا سواء ما جاء في الكتاب الكريم أو ما به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنبيه الأول في تقسيم من ينكر البعث أو تعامل الناس مع البعث التنبيه الثاني أنه يجب على كل مسلم منه العلم بأن الله سبحانه وتعالى أقام أدلة البعث وبرائينه بتقرير ثلاثة أمور تقرير البعث يوم القيامة كان بثلاثة أمور أو طرائر الأولى تقرير كمال علمه تقرير كمال علمه كما قال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات بالأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم وقال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني بالموت وعندنا كتاب حفيظ فيقرر علمه تبارك تعالى وهو العليم وقد أخبركم سبحانه أنه سيبعث الخلائق يوم القيامة <تصفيق> الثاني تقرير كمال قدرته أنه قادر ما الذي يمنعه سبحانه أن يحيي الخلق من جديد أليس الذي خلق الإنسان في المرة الأولى والكفار يقررون أنه هو من خلقهم المنكرون للبعث من المشركين يقررون أن الله هو الذي خلقه ينكرون البعث إذا كان الله الذي خلقكم أول مرة فمن الذي يعجزه أن يخلقكم من جديد تقرير كمال قدرته من ذلك قوله ألم نجعل الأرض مهادا؟ يتكلم عن قدرته سبحانه والجبال أوتاداً خلقناكم أزواجاً جعلنا نومكم سباتا جعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا صراجاً وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وجنات الفاف إن يوم الفصل كان من قاتل تأمل في هذه المعاني العظيمة الفصاحة كيف تدرج من ذكر قدرته إلى أن تطرق إلى يوم الفصل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجه فأوكي عظيم القدرة سبحانه قدرته تامة كاملة من الذي يعجزه أن يخلق الخلاق من جديد؟ بل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس، وفي القرآن كثيرا ما يدلل أو يستدل سبحانه على الخلق الأول بالخلق الثاني، كما قال سبحانه عن مُنْكِرِ البعث قال من يحيي العظام وهي رميم الجواب قل يحيها الذي أنشأها ولا مر يخلقها في المرة الأولى يخلق المرة الثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد هو الذي خلقها في المرة الأولى وعيد وهو أهون عليه أبسط أسهل وكله هين عليه لكن قال وهو أهون عليه فهذا لكمال قدرته وهذا دليل عقلي أيضاً دليل عقلي إذا خلق الله الخلق في المرة الأولى ما الذي يمنعه أو يعجزه أن يعيد خلقه من جديد يوم القيامة الدليل الثالث الطريقة الثالثة قال الشارح كمال عدله وكمال حكمته قال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني مقصود الشارح به كمال عدله في تغريره وحكمته في تقرير البعث أن كثيراً من الكفار يعني يموتون وتنتهي الدنيا وهم يعني في الغلبة لم يعني يجازى ما يستحق وكثير من المؤمنين يموت وهو مقهور مظلوم هذا من أبين الأدلة على أن الأمر لم ينتهي وأن ثمة محكمة مازال كثير من أهل الحقوق من أهل الحقوق يموت مظلوماً مقهوراً وكثيراً من أهل الباطل يموت سعيداً بباطلهم أكل أموال الناس وما بها سعيدا وانتهى الأمر لا لم ينتهى الأمر هذا لا غير لائق بحكمته وعدله غير لائق بحكمته سبحانه وبعدله وسوف يقيم الخلائق من جديد يوم القيامة ليتم العدل ويأخذ كل جزاء، فهذا المقصود الشيخ بأن من ضرائق الاستدلال على البعث كماله عدله وكمال حكمته. قال المصنف رحمه الله وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون هذا كلام مزني وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتنذذون وبأفضل الكرامات يحبرون فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون تضرق الآن إلى مسألة الرؤية فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها, منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النام قال الشارح رحمة الله عليه هذه الجمل ضمنها الشيخ رحمه الله وتعالى ما عده الله عز وجل لأهل الإيمان به والذين هم أولياؤه من المتقين والمحسنين من عباد الله المؤمنين وكان قبل قد انتهى إلى قولي فريق في الجنة وفريق بالسعد. والآن تطرق إلى كلام أوصاف أهل الجنة أو نعيم أهل الجنة فتصبح هذه الجمل كأنها جواب على سؤال مقدر وهو ما لهؤلاء الذين هم فريق في الجنة من عباد الله وذكر الشيخ هذه الجمل وهذه الجمل كل جملة منها لها دليله من الكتاب والسنة ذكرها الشيخ قرأناها الآن ونذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة تنبيهاً بها إلى غيرها مما هو في معناها من الدلالة على ما ذكره المصنف من تنعم أهل الجنة بهذا النعيم الذي ذكره من هذا النعيم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من أرة أعيو يعني في الجنة جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون هذا نداء لهم يوم القيامة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يضاف عليهم بصحاف من ذهب الصحول بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار قال ومن السنة ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادى لكم فيها تحيو فلا تموتوا أبداً وإن لكم أبداً وإن لكم فيها أن تصحو فلا تسقمو أبداً وإن لكم فيها شباب فلا تهرموا أبداً وإن لكم فيها أن تنعموا أو تنعموا فلا تبئسوا أبداً قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأ إن تئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين قال الشارح نسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله ما تقر به الأعين في الدنيا والآخر الله أمين فهذان الحديثان يتضمنان النص على مبسطه المصنف كلامه الذي قرأناه رحمه الله تعالى من أن نعيم الجنة دائم وأن سعادة أهلها دائما لا تنقضها ومن نعيمهم ذلك دوام اللذة ودوام المتعة وأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل هذا أجل ما في الجنة أجل ما في الجنة كل ما سمعت من فواكه وأنهار وخيرات وحور عين وما كلها ألذها وأجلها وأعظمها وأعلاها كرامة لأهل جنة النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه عاد الشارح إلى قطعة مما قرأناها فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون يريد أن يعيد الكلام على قضية النظر التي كنا فيها آنفا لكن أعاد المقطع أو قطعة الشيخ قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة ناظرة الأولى بالضاد غير المشهد وناظرة الثانية بالضاد مشهد كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الدعام الناظرة الأولى وجوه يومئذ الناظرة الضاد غير المشر يعني ناعمة كما قال تعرف في وجوههم نظرة الناعم والنضارة النعومة فوجوه ناعمة أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة يعني ناعم إلى ربها بالضع ناظرة تنظر إلى الله تبارك وتعالى هذه وجوهها للجنة صلى الله يجعلنا وإياكم نادم قال فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار قال الشارح تتضمن هذه الجمل بالإضافة إنما تقدم النص الصريح في بيان أن الجنة هي دار أولياء الله عز وجل وليس فيها لكافر ولا مشرك حظ ولا نصيب قوله فهم حين إذن إلى ربهم ينظرون النص في هذه الكلمة هذه الجملة من المصنف النص على مسألة الرؤية رؤية الرب يوم القيامة ورؤية العباد ربهم ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع أهل السنة لا يخالفون في ثبوت هذه الكرامة لأهل الجنة وهذه الرؤية في موضنين تحصل في موضنين أحدهما في عرصات القيامة قبل دخول الجنة في المحشر في أرض المحشر فمن الكتاب الكريم على أدلة هذه رؤية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على أرائك ينظرون وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة, ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته نص صريح في غاية الصراحة مع ما سبق من الآيات فإن المؤمنين سيرون الله يوم القيامة فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس في صلاة الصبح وقبل غروبها في صلاة العصر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ سبح بحمد ربك قبل طلوح الشمس وقبل الغروب وثمت يعني ما هو أصرح في الدلالة على الرؤية في العرصات قد يقول قائل هذه الأدلة يمكن أن تحمل على الرؤية في الجنة وهي الرؤية الثانية التي سيذكرها لكن ثمت يعني من الأدلة في تفسير يوم يكشف عن ساقل ودعونا للسجود وعرض الأمم وأن الأمم تنادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبدها هذا يوم القيامة تقسيم الناس عندما يخرجون من قبورهم ينادي ونادي لتتبع كل أمة من كانت تعبد فتتبع كل أمة أصنامها آلهتها ويقع المؤمنين حتى يأتيهم الله تبارك وتعالى فيتجلى لهم ويزجد له كل مؤمن ومؤمنة يزجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا من كان من المنافقين كلما أراد أن يزجد يتصلب ظهره يأتي ظهره طبقا واحد يمنع من السجود هذا تجده في تفسير صوت القلم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يعني هذه يوم القيامة هذه يوم تجل لهم الربط هذا النظر هذا الدليل ربما أصرح في أن في مسألة النظر التي تكون في العرسات قبل دخول الجنة قال الشارح رحمه الله عليه واعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في من هم أهل الرؤية في هذا الموطن من هم الذين يرون الله الرؤية الأولى في العلاصات قال شيخ الإسلام نتيم رحمه الله عليه والأقوال الثلاث في رؤية الكفار هل يرون الله هذه الرؤية الأولى أحد وأن الكفار لا يرون ربهم بحال لا الكافر العلني ولا الكافر المتخفى والمنافق قال شيخ الإسلام أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال لن المظهر للكفر ولا المسر لا الكافر العلني ولا المنافق، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم القول الثاني في هذه الرؤية أنه يراه من أظهر التوحيد سواء كان صادق في هذا الإظهار أم كان أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات طوائف من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول أبي بكر بن خزيمة صاحب صريح بن خزيمة وهو من أيمة السنة وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه لهم في الموقف الحديث المشهور الذي أشرت إليه قبل قليل. القول الثالث يعني عندي ثلاثة قوار القول الأول أن كفار لا يرون الله من قيامة بحال أبدا للكافر العليم وللمنافق. قول الثاني أن المنافقين يرونه لكن هذه الرؤية ليست كرامة في العرصات هذه الرؤية ليست كرامة بدليل أنهم إذا دعوا إلى السجود يسجد المؤمنين وهم يعني يصرفون فيا لها من خيبة فيا لها من خيبة فليست رؤية كرامة قال الثالث أن الكفار يرونه أيضا رؤية تعريف وتعذيب لأنها حسرة قال كاللص إذا رأى السلطان ليس تشريفاً يدخل اللص على السلطان ونع القاضي ليس تشريفاً له الإمعاناً في توريطه ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابه وهذا القول هو قول أبي الحسن بن سالم وصحابه وقول غيرهم وهم في الأصول هؤلاء الأشخاص منتسبون إلى إمام أحمد يقصد في العقيدة وابي سهل بن عبد الله التستري هذا الموطن الأول في رؤية الرب في العرصات والقول الثاني أنه يراها هذه الأمة بمنافقيها هم يعني هو ما يدل عليه هو أقرب الأقوال الذي يدل عليه الدليل الموطن الثاني الذي يرى فيه الرب في الجنة هذا الذي ذكرناه قبل قليل وقلنا أنه أعلى نعيم الجنة وأعلى كرامة الجنة وهذه الرؤية خاصة بهم لا يشركهم فيها أحد قولا وحد كل أهل السنة يقولون هذا خاص بأهل الجنة فقط ودليله ما أخرجه أحمد ومسلم عن صهيب عن النبي عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل جنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم سبحان الله تريدون شيئا أزيدكم ينادي الله للجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ينيشن ببوخة معنى هذا الكلام يشنب بوخة قال فيكشف الحجاب يعني بينهم وبين الله فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ما أعطوا شيئا أجل ولا أحب من هذه النور وهذه الزيادة المذكورة في سورة يونس للذين أحصلوا الحسن وزيادة هذه الزيادة كما فسرتها، فسر هذا الحديث في بعض طرقه، حديث صهيب في صحيح مسلم في بعض ضرقه وهي الزيادة النظر إلى الله وتعالى. قال الشارح وأعلم حدادا الله وإياك إلى مراشد الأمور والسداد في الأقوال والأعمال أن منكِرة الرؤية يعني الذين ينكرون هذا الأمر أن الله يرى لهم شبه كثيرة منها يقولون أن النظر إلى الله يستلزم أنه في جهة يستلزم أنه في جهة فيلزم منه أن الله جسم دائما أهل البدء عندهم كلام غريب وتركيب غريبة ويستخدمون قوانين البشر على الرب ويستخدمون الكلام المجمل الذي لا تعرف ماذا يقصدون به إذا قلت إن الله يرى معناه في اتجاه إذا كان عنده اتجاه إذن هو جسم والله لا يليق أن يوصف جسم أغلق الباب وقول ما فيش رؤية ورد هذه الآيات والأحاديث هكذا جعلوا دينهم تجعل عقولهم يجعلون عقولهم التي تحكم في الأمر العقل تأخذ الأحاديث والآيات وتدرس الموضوع كان العقل قبل كلامهم فالحمد لله إذا العقل لم يقبل كلامهم هذه الآيات والأحديث لا تغني شيء ليس عندهم تعظيم لنصوص كتاب السلح ليس عندهم تعظيم ليس عندهم يعني تقديم لها على العقول بينما أن السلح يحترمون النصوص ويشكون في عقولهم بل يقول العقل عجز لها حدود يعجز عن إدراك هذا المعني ويثبتون ولا يوجد تعارض أصلاً يعني حتى بين العقل يقول الشارح والجواب عن هذا الكلام أن الجهة لفظ مجمل يعني لفظ محتمل معاني كثيرة ودائما كما قلنا المبتدعين يستخدمون المجملات للتشويش وللرد فأما الذين في قلوبهم زيب فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه قال الجهة لفظ مجمل يحتمل ثلاث معاني أحدها جهة السفن هذا غير لا أكبر رب الثانية جهة علو لكن محيطة تحيط به، والثالث جهة علو لا تحيط به قال فالأول والثاني باطلا لا يوصف الله بأنه في جهة سفل في الأسفل ولا أنه في علو يحيط بالرب والثالث حق أنه في جهة علو لا يحيط به وهو مدل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة العلم والهدى يعني قضية العلو لله سبحانه أن الله على العرش استوى عال على خلقه تبارك وتعالى هذه الشبه الأولى. شبه الثانية يقولون أن الله يقول لا تدركوا الأبصار لا تدركوا الأبصار. فكيف كيف تقول أن الله يراه أهل الجنة لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال والجواب أن الإدراك شيء والنظر شيء. الإدراك شيء أعظم من النظر. فهم يرون الله لكن من غير إدراك. ويضربون مثال على القبر الإنسان يرى القمر. لكن من غير إدراك لا أحد يعني بمجرد النظر إلى القمر يعرف حقيقة القمر ومما يتكون جميع تفاصيله وجميع الجوانب ما. فهو يعني لا يعني من وجود الرؤيا أنهم تم الإدراك بالكامل فقال سبحانه أن الإدراك شيء والنظر شيء آخر وهو الإدراك والإحاطة فالعباد يرون ربهم بأبصارهم غير محيطة به وبعض العلم يقولون أن أيضاً الدليل الثاني لعله مناسب هذا الكلام وهو يستدلون الشبه الثالث يستدلون بقول, بقول الله لموسى لن تراني لما ضرب موسى أن يرى الله أرني أنظر إليك قال الله لن تراني حين قال ربي أرني أنظر إليك قال والجواب أن يقال الأول أن سؤال موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن ينظر إليه في الدنيا وأحوال الناس في الآخرة تختلف عن أحكام الآخرة فالله في الدنيا لا يرى الله في الدنيا لا يرى لكن الجنة أحكام الآخر أحكامها تختلف عن أحكام الدنيا الوجه الثاني الجواب الثاني أن رؤية المؤمنين ربهم جاءت صحيحة في الأحاديث الصريحة الصحيحة والآيات صاحبه النقل عن سلم فهو مستفيض إن لم يكن متواترا. فكيف نرد هذه الأحاديث نرفضها فيا عجبا كيف تعارض نصوص الكتاب بمحض العقل والرأي فكون المؤمنين يرون الله يوم القيامة ثبت بالقرآن وبصحيح السنة بنصوص واضحة صريحة فلماذا هذا التبرم وترك الاستسلام لنصوص الكتاب والسنة؟ قال الشارح المصنف رحمة الله عليه وأهل الجحدي عن ربهم يومئذ لا محجوبون وفي النار يسجرون بعد ما فرغ من ذكر جنة وما فيها من نعيم تطرق الآن لذكر النار. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله يقصد ما عدا من شاء الله من الموحدين إخراجه منه يقصد أهل النار الخالدين فيها أبدا ولا أعني يقصد الموحدين الذين ربما تعرضون للعذاب ثم يخرجوا من النار قال الشرح هذه الجمل تتضمن شيئين الأول التنبيه إلى أن أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبداً أباد فهم فيها خالدون هم الكفار والمشركون كما قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى سيذكر من يخشى الثاني أن الذين أصابتهم النار بذنوبهم يخرجون منها أنهم ليسوا أهلها وهذا قد سبق بيانه ثم قال المصنف الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا ترك الخروج عند تعديهم وجورهم وتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رأيته والآن انتقل إلى مسألة أخرى مسألة معاملة الحكام معاملة ولاة الأمر ربما نقف عندها ونجعلها للمجلس القادم أحياناً الله أبقانا ونسأل الله العلي العظيم يهدينا ووفقنا ويحفظنا ويجعلنا من أهل الجنة المنعمين وعنده من المقبولين ونكتفي بهذا القدر صل الله وسلم على محمد وآله وصحبه الجمعين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك